بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس قورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أبطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموء سئلت بأي ذنب كُتِلَتْ، وإذا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وإذا السَّمَاءُ قُشِطَتْ، وإذا الجَحِيمُ سُعِيرَتْ، وإذا الجَنَّةُ أزْلِفَتْ عَالِمَةً نَفْسُ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْخُنَّسِ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 إلا أي يشاء الله رب العالمين تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com